ستة استمع إلى الحروف بالصوائط القصيرة وضع الصائط الصحيحة في دائرة ح ذ تو. ع C e, ne, lu, g J N L R